بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم وانذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ علمنا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيْجٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد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 والنخل باسقات لها طلع نطيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تكرك الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَ حِسَابِهَا وَشَهِيدَ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فكسفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم لم تلأسي وتقول حلم مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير, هذا ما لكل أواب حفير من خسر الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في الْبِلادِ هَل مِّن مَّحِيرٍ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ إن في ذلك كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وهو شهيد